اللهم إ ن ي أ س أ ل ك ا ل ع ا ف ي ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة اللهم إ ن ي أ س أ ل ك العفو و ا ل ع ا ف ي ة في ديني ودنياي و أ ه ل ي ومالي اللهم استر عوراتي و ا م ر روعاتي